فأهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم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 ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه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 وهو القاهر, فوق عباده وهو, القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، والأي شيء أكبر شهادة.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 قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من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 نقول للذين أشركوا أَيْنَ أين الَّذِينَ الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا, إلا أن قالوا والله رب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 وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلون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 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس العذاب الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن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 ما فرطنا, في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا قل ما أت من يشئ يضله و من يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة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 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من من قبلك فاخذناهم فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ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 اخذناهم بغته اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايت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 أَقُولُ أَلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي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 ثمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصلَحْ فَأَنَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ وَلِتَسْتَبِيلَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ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 في ظلمات الأرض يعلى رطب ولا يعبس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفى كل بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار أبعثكم فيه ليقضى جن سما ثم, ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه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 البحر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه, تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها قل الله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 قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر, لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 وأن اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق قوله الحق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 لا اكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس باذغه قال هذا ربي هذا اكبر فلم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 ان شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به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 حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب 110. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسضوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهوم بما كنتم, بما كنتم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 قد فصلنا الآيات، لقوم يعلمون، وهو الذي أنش من نفس واحدة فمستقر ومستودع.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 حبا متراكبا ومن النخل من طلعات وردانات وجنات وجنات من أعنب وزيتون والرمان والزيتون والرمان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 خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما عم يصفون سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى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 ذالكم الله ربكم لا اله الا هو ذالكم الله ربكم لا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 124. وقال لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد عيمانهم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 وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبعون إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ هو أعلم بالنهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته المؤمنين وما لكم ألا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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن, قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي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 يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُوْهُمْ جَمِيعٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ لِقَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ من الإنس وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بعضنا ببعض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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم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 وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك, وربك شئ يذهبكم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 والله الذي أنشأ جنات معروشاته وغير معروشاته النخلة والزرع مختلفةٰ وَاللَّهُمَّ والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن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 أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين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 أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. لا يرفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل تنتظرون ان منتظرون هل يوم او ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا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 أَنِّي <تب> هَدَانِ رَبِّي إلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَّمًا مِنْ لَتِي بَرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إن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 وَنُسُكِي ومحياي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.